فيها كتبٌ قيِّمة وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة, ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة